الإسناد والسند والطرق وأنها ألفاظ مترادفه وإن اختلفت في اللفظ فمن حيث المعنى واحد ثم تكلمنا ايضا على المتن ومن حيث التعريف ومن حيث اللغة ومن حيث, حيث الاصطلاح وقفنا على المسند فقلنا لا بد أن نعلم كلمة المسند بفتح النوم من حيث اللغة المسند من حيث اللغه اسم مفعول مسند مسند هذا اسم مفعول فيكون معناه من حيث اللغة اسند الشيء من اسند الشيء المسند من أسند الشيء إذا عزاه ونسبه اليه اسند الشيء الى فلان اذا عزاه ونسبه اليه هذا هو المسند إذا عزى وأسند له الشيء نقول له هذا اسند له الشيء هذا من حيث اللغة طبعا هذا من حيث اللغة المسند قلنا من اسند الشيء إذا عزا عزاه إليه ولذلك يقولون أسندوا بمعنى أسندوا أي عزوا أسندوا الحديث أي عزوه أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اي عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت في عرف أرباب اللسان المسند هذا تعريف المسند من حيث اللغة في عرف أرباب اللسان المسند اسم لمفعول كذا قد أسند هذا المعنى الذي ذكرت لكم جمعته في هذا البيت في عرف أرباب اللسان المسند اسم لمفعول كذا قد أسند اتم البيت اخر من اسند الشيء له اذا نسب من اسند الشيء له اذا نسب من اسند الشيء له اذا نسب اليه عقل المرء كنز المنتخب اليه عقل المرء كنز المنتخب قل البيتين قل البيتين شوف فيها فيها في امامي في مسند اسم كذا قد أسند, كذا قد أسند. آه. من أسند الشيء له إذا نسب, له إذا نسب, إذا نسب. إليه عقل المرئي كنز منتخب هذا من حيث إيش <تصفيق> من حيث اللغة <تصفيق> المسند من حيث اللغة أنت معرفقي أين تأخرت آه. هذا من حيث اللغة أما المسند من حيث الاصطلاح فما هو لان لا بد أن نعرف الشيء من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح المسند من حيث المصطرح جيدا يطلق ويراد به ثلاثة أشياء إذا سمعت المسند فيحتمل أشياء ثلاثة فلا, فلا يمكن ابدا أن تقول المسند المراد به الكتاب أو المراد به الإسناد أو المراد به الوصف لا لا بد أن يكون السياق هو الذي يبين ولكن عند الإطلاق المسند عند الاطلاق من حيث اللغة يطلق ويراد به كم شيء ثلاث كم ثلاثة معنى ثلاث اشياء او او ثلاث معاني أو ثلاث معاني م. ثلاثه معان المعنى الاول يطلق على كتاب جمع فيه صاحبه مرويات كل مرويات كل صحابي على حدة كمسند الامام احمد وكمسند ابي داود الطيالسي وكمسند الحميدي وكمسند اكثر مساند مسند كثيره مسند ابن ابي شيبه اذن هذا يطلق عليه ايش يطلق على كتاب جمع فيه صاحبه ماذا مرويات مرويات كل صحابي على حده ياتي الى ابي بكر الصديق كما فعل الامام احمد وياتي بمروياته وياتي الى عمر وياتي بمروياته وياتي الى عثمان وياتي بمروياته وياتي على حسب هناك من جعله بدا بماذا ب الخلفاء الأربعة ثم بعد ذلك العشرة ثم بعد ذلك كل واحد له المهم هذا يكون له منهج ورسم كما يسميه علماء المصطلح علماء الجرح رسم الرسمة يسير عليه يسير عليه واضح؟ طيباً صاحب الكتاب إذا جمع أحاديث كل صحابي ومرويات كل صحابي التي وقعت له التي وجدها ولربما يغفل احاديث لم يطلع عليها هذا لا يعني ان ما وجد في المسند فقط اما ما وجد في خارج المسند فليس بصحيح لا ولا ان صاحب المسند اشترط الصحه صاحب المسند ايضا لم يشترط الصحه قد يقول في المسند احاديث يعني شديده الضعف لربما حدث موضوع واضح اذا الاطلاق الاول الإطلاق على ماذا على كتاب جمع, جمع فيه صاحبه ماذا جمع مرويات فيه مرويات, مرويات كل صحابي, صحابي على, حين. على حين هذا المعنى الاول المعنى الثاني المسند يطلق على الحديث المرفوع المتصل سندا اذا كان الحديث مرفوعا متصلا سندا ماذا يقال له المسنب. يقال له مسند نعم المسند المتصل الاسنادي من راويه هذا نعم صحيح ها. ها. واضح؟ حتى المنتهى على الصحيح ليشمل الكل واضح هذا اذا الحديث المرفوع المتصل سند ماذا يقال له يقال له المسند كما يقال الكتاب الذي جمع فيه صاحبه روايات كل صحابي على حدا يقال أيضا الحديث الذي اتصل إسلامه يقال له إيش يقال له المسند المعنى الثالث يطلق المسند ويراد به ماذا؟ السند يطلق المسند ويراد به السند لذلك يقول هذا مسنده موصول يعني يقصدون سنده موصول واضح هذا ولذلك انا بينت هذا في ابيات قلت وفي اصطلاحهم على معاني وفي اصطلاحهم على معاني ابشر مريدا الخير بالتبيان وفي اصطلاحهم على معاني ابشر مريدا الخير مريدا ابشر مريدا الخير بالتبيان واضح الان سنبدا بالاول كتب كتب تضمنت لما قد اسند كتب تضمنت لما قد اسند بهذا الاطلاق كتب تضمنت لما, لما قد اسني ذا عمن راوا جمعا اتا او مفردا عمن عم راوا جمعا اتا او مفرادة. كتب يعني هذا يعني يقال اسد وأسد, واسد واسود كذلك كتاب كتب كتب يعني التخفيف جائز وضعها كتب تضمنت لما قد اسد عمن راوا جمعا اتى او مفردا ويجوز يجوز او مفردا طيب اي نوع هذا الذي ذكرنا هذا, الأول. الأول. هذا النوع الاول وهو ياتي مصدرا ووصفا هذا البيت الاخير يعني فيه وهو ياتي مصدرا ووصفا فراعي ما في الحالتين يلفا ها وهو ياتي مصدرنا ووصفه فراعي ما في حالتين يلف يلف طيب أين النوع الثاني والثالث أو المعنى الثاني والثالث من منكم يخرج لنا النوع الثاني والثالث ها يأتي مصدره شنو المصدر مصدر المصدر الثاني والثالث لا المصدر يأتي مصدر إيش معنى هذيك المصدر الثالث اللي في المصدر اقتصاديه السنه المصدر هذا ماشي مصدر هذا اسم مفعول يا المن مرادين وهو يأتي مصدرا لوصفا مصدرا مقصود به الحديث المرفوع لا لا مصدر الكلم المشور ها مصدر الكلم هذا المقر. كيف هو في البيت ولا امبيات ولا يوراد به الإسناد اسناد هذاك هو المصدر اسند يسند إسنادنا هذا هو المصدر الاسناد هو ياتي مصدرا مصدرا واضح فقولي وهو ياتي مصدرا لان المصدر في النظم اردت به ماذا الاسناد الاسناد والثالث هو وصف عند قولي ووصف لان الوصف في النظمي قصدت به ماذا ماذا قصدت به انتظر نوع من انواع الحديث لا نوعا من انواع الحديث وهو المتصل متصل متصل إسند. واضح فهمتم ولا لا يعني الأنواع كلها ضرب كره النوع الاول الحديث المسند المقصود به الحديث المسند الاول عفوا الكتاب الذي جمع صاحبه فيه روايات كل الصحابين على حدة الثاني الحديث الذي اتصل اسناده الثالث ما هو يطلق على السند سند. إذن في الأول ذكرنا كتب تضمنت ماذا ذكرنا؟ ذكرنا الكتاب هو المسند ثاني المصدر ذكرنا ماذا؟ الإسناد والثالث الوصف هو وصل الحديث حديث الذي اتصل إسناده هو السند المتصل وهو طبعا إذا كان متصل السند فهو يقال له المسند الحديث المسند فهو نوع من انواع الحديث قد يقول قائل الحديث كلها مسنده نعم ولكن هذا نوع من أنواع الحديث اين طيب ماذا قال صاحب بقومه والمسند المتصل, المسند المتصل لاسنادي من راويه حتى المصطفى المسندين. حتى المصطفى بعضهم قال حتى المنتهى والمبين على كل إذن هذا هو المسند المتصل الاسنادي هذا المقصود به وصف. وصلي نوع من انواع الحديث ماذا؟ اذا الآن عرفنا معنى المسند من حيث اللغة من حيث الاصطراح بفتح النون طبعا ما معنى المسند المسند بكسر النون المسند فهمنا لكن ما معنى المسند طبعا ولا ما من حيث اللغة المسند من حيث اللغة المسند من حيث اللغة, من حيث اللغة هو الذي يعتني بالاسناد هو الرابي الرابيش هو الراوي والذي يروي الاحاديث ويعتني بالاسناد فالمسلم في اللغه هو الذي يعتني بالاسناد او اذا شئتم ان تقولوا كل من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الروايه يوجد بعض الناس هم عامه عام لكنهم عندهم اسناد فيروي عام بالكاب يقع ولكن له إسناد أجازه والده وكان إسناده عاليا وإذا قرأتوا في سير على النبلاء أو في تاريخ الإسلام وفي المشاهد والعلام أو في التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تهذيب التهذيب, التهذيب أيضا أو لا فالتهذيب التهذيب يعني فيها كتب الرجال تجدون أن أنهم أقعدوا شخصا وهو إيش أقعدوا شخصا وهو عامي اقعدوا لماذا اقعدوا لان له اسناد عالي النت بدا ينقطع اذا كان واحد يشغله فليغلق فليغلق نعم اذا قلنا ان هذا هو ماذا ما المسند المسند شوف عندنا حذيفه في الباب قل يغلق اذا قلنا الاسناد المسلم ما هو والذي يعتني بماذا بالاسناد وهل يشترط هل يشترط ان يكون عالما لا يشترط كل من يروي الحديث بالاسناد سواء كان عالما او غير عالم يعني ليس له الا مجرد الروايه ليس له الا مجرد الروايه ها واضح؟ إذن هذا هو ماذا يقال له؟ المسند. أه؟ المسند. المسند المسند هذا يقال له المسند ولذلك في كتب المصطلح يقولون للراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد خاصة الراوي المسند هو الذي اعتنى بالإسناد خاصة يعني يكون له عنايه بالإسناد فقط والذي يكون له العناية بالإسناد فقط لا ما أدري من لأن النت اليوم ما بي بيد ها إذا كان عندكم ذلك حاولوا طالقو النت وإذا كان تحت عندهم النت فيغلق لأن ليس من عادة ينف على كذا انتسم المسند بنك صارم أشرت إلى هذا <سؤال> بقوله انتسم انتسم المسند responsible فذلك المسند للأخبار ان المسند المسند식 فذلك المسند صلب ولأ أعند اليقين قيل أنهم فتحوا النت لهذا شو علينا ان تسم المسند بانكصار فذلك المسند Willpal وغазو الحل معناه من حيث ماذا؟ حيث اللغة. من حيث اللغة وقال بعضهم يعني هو من حيث اللغة ومن حيث الاستماح يعني معناه واحد هو الراو الذي يعتني بماذا؟ يعتني بالإسناب خاصة, خاصة. خاصة. وسواء كان عالما به أو لم يكن عالما به أو لم يكن عالما به واضح؟ طيب إذن الآن نصل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين او بهما أو بوحد ماذا تفهمون من كلام المصنف رحمه الله تعالى الخبر إما أن يكون يعني من حيث المعنى الإجمالي الخبر إما أن يكون له طرق هذا من حيث المعنى الإجمالي ماذا تفهمون منه يفهمنه إجمالاً أن أساسيات الخبر ركزوا معين. أساسيات الخبر لا يخلو أمرها إما أن تكون غير محصورة ولا منحصرة في عدد معين. في كل الطبقات في جميع الطبقات طبقات السند في كل طبقات السند منا عندما يقول في كل الطبقات يعني يقصدون من الابتداء إلى الانتهاء في كل طبقات السند يعني من الابتداء إلى الانتهاء. وتستوي فيه الكثرة ولا تنقص أثناء تلك الأساند ركزوا معي جيدا في مسألة المتواطر وتستوي فيه الكثرة ولا تنقص أثناء تلك الأساند يعني في أي موضع من المواضع ما ينبغي يكون هناك ماكس. مثل مثلا عشرة مثلا على عشرة على عشرة على خمسة على ستة على أربعة هذا وقع فيه نقص وإذا اختل شرط من شروط التواتر تركب السياسة شاء الله لكن روى عشرة عن عشرة عن عشرة عن مئة إذن أيضا لا قالوا يعني الممنوع الذي لا ينبغي أن يكون هو النقص أما الزيادة فهذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب إذا زاد العدد فهو المطلوب هذا هو من المتواطئ وان يكون مستندهم ان يكون مستندهم او مستند روايتهم الحس شو مقصود ما, ما يقول الحس يعني تعلمون افعال الحواس يعني مشاهده او السماع او اللمس او الشم ها افعال الحواس عندهم لا شم ها لمس ذوق شم ذوق حتى تلمس المهم الشاهد عندنا ايش يعني لا بد ان يكون هناك من طبقة الى طبقة وليس هناك نقص بل اذا زاد العدد فهذا مطلوب وان يكون مستمد الروايته ماذا الحس من مشاهدة او سماع او لمس او شم ها واضح هذا طيب هذا كله سياتي ان شاء الله اذا الآن سنتكلم على كون الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا باعتبار وصوله إلينا لأن الحافظ بن حجر هكذا فعل قسم الحديث الى ماذا إلى قسمين قسم الأول باعتبار وصوله إلينا ويسميه العلماء أيضا باعتبار عدد رواته ونقلته ها؟ يعني باعتبار وصوله, وصوله إليه مش مقصود باعتبار وصوله يعني باعتبار عدد الروابط والنقل الذين نقلوه الينا ف يعني ينقسم الى قسمين وهذا عند كثير من المحدثين كما سترون ان شاء الله ينقسم باعتبار الوصول بل وينقسم باعتبارات متنوعه اولا ينقسم باعتبار الوصول يعني وصوله الينا باعتبار وصوله إلينا وباعتبار عدد رواته ونقلته إلى كم القسم إلى قسمين إلى متواتر واحد هذا سياتينا إن شاء الله ثانيا ينقسم باعتبار العمل وعدمه وإن كان أفضل هناك تقسيم آخر أفضل من هذا وإن شاء الله سنرجع إلى التقسيم الأول المعروف بأنه ينقسم إلى متواتر واحد ولأنه ليس من مباحث أهل الحديث كما ستصنعنا إن شاء الله فالصحيح أن يقال إن الحديث وهذا التقسيم يعني, يعني تمشي مع التقسيم القائم لأن هذا لا واقع على القول بأنه لا, لا مشحة بالاستراح أن نقول إن الحديث ينقسم لا. إلى اعتبارين أو ينقسم باعتبارين اثنين ركزوا معي جيد الاعتبار الأول باعتبار عدد ناقلي هذا الاعتبار الاول باعتبار عدد الناقلين وما المقصود بالناقلين الرواة الرواة الرواة الذين ينقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني باعتبار الناقلين يعني الرواة الذين ينقلون الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاول هذا باعتبار عدد الناقلين هذا الاول وصحيح فينقسم الحديث الى قسمين ايضا باعتبار عدد الناقلين في كل طبقه في كل طبقه والثاني باعتبار عدد الطبقات باعتبار عدد الطبقات وطبعا شنو المقصود الطبقه الطبقه او الطبقات هم جماعه اشتركوا في السن ولقاء المشايخ هذه الطبقه الطبقه هم جماعه اشتركوا في ماذا اشتركوا في السن وفي ماذا غير المساني. وروات المساند وفي حقيقة أحسن من رأيت كتب في الطبقات وطبعا مهدي بهذا قديم علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده أحسن كتاب كتب في الموضوع هذا المهندس أسعد سالم تيم ان هذا كان مرشد سياحي لكن كتبه قيم جدا اسمه اسمه علم طبقات المحدثين ما, ما أظن تجده لأن إلا إذا أعادوا طبعه هذا أنا من بسيف الحياء من شيخ حسن كتن على قول الحنابلة كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لكن لما رأيته أنا كنت أبحث عليه وهو قرأه اخذته وجدته في مكتبته وكنت ابحث عليه من, من زمان مهن. علم طبقات المحدثين اهميته وفوائده مهندس. آه مهندس اسعد سالمتين عنده ردود على الشيخ الالباني عنده يعني رجل يشتغل بعلم الحديث رجل بكلاه له كتابات مفيده جدا عندما يبحث كتابته تكون قيمه ورغم انه مرشد سياحي آه. اسعد اسعد اسعد ها سالمتين سالمتين واضح سالمتين والطبقه يعني قوم قلنا شنو هو الطبقه شنو تعريف الطبقه جماعه اشتركوا في السن ولقاء في المشايخ ها جماعه اشتركوا في السن ولقاء المشايخ مثلا بحال فقي و... يعني اشتركوا في السن واشتركوا ايضا اللقاء عند المشايخ يعني ياخذون العلم على المشايخ سواء كان في كليه اصول الدين <تصفيق> الذئب ولا في يعني في المويد على كل ولذلك أنا قلت يعني كنت نظمت الطبقات والمراتب والطبقه يعنى بها في اللغات والطبقه يعنى بها في اللغات والطبقات يعنى بها في اللغات قوم لهم شبه اي شبه قوم لهم هم شبه هنا في الصفه و الطبقه يعنى بها في اللغه قوم لهم هم شبه قوم لا شبه هنا في الصفه في الصفه اما في اللغه, في اللغة في الصدر ها. ماذا كتبت <تصفيق> <تصفيق> والطبقه يعنى بها في اللغه قوم لا هم شبه شبه بها بها هنا في الصفه <تصفيق> هذا من حيث اللغة اما اصطلاحا عندهم تقارب او ان عندهم تقارب, أما عندهم, تقارب. أما عندهم تقارب في السن والاسناد هذا الغالب في السن والاسناد هذا الغالب واضح او عد من تلك الروات طائفه او عد من تلك الروات طائفه او عد من تلك الروات طائفه طائفه تعاصر صلاتهم مؤتلفه تعاصر صلاتهم مؤتلفه هذه الطبقه من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح ماذا ينادي ها ماذا يعني هذا كده ها اول شيء نعم. الطبقة. الطبقة يحنى بها في. اللغة. الطبقة, الطبقة يحنى بها في لغتي. قوم لهم شبه بها هنا في الصفات. أما اصطلاحا عندهم تقارب في السن والإسناد. هذا الغالب. هذا الغالب. نعم. زين. أتم البيت أخر. أو عد من تلك الروات الطائفة طائفة. عد من تلك الروات الطائفة. طائفة تعاصروا. صلاتهم مؤتلفه صلاتهم مؤتلفة واضح اذا فهمتوا الان طيب اذا وينقسم ايضا باعتبار عدد الناقلين في كل طبقه وينقسم باعتبار عدد الناقلين في كل طبقه وهذا ينقسم باعتبار ها عدد الناقلين الى كم قسم الان نعاود نقول باعتبار عدد عدد الناقلين الى كم قسم الى قسمين الى متواتر وآحد طبعا عندما نقول ينقسم قسمين يعني هذا ليس مسلمة كما سيأتي إن شاء الله وينقسم باعتبار عدد الطبقات كم عدد الطبقات ينقسم قسمين إلى عالم ونازم ها واضح ينقسم إلى عالم ونازم شو العالي يا نزا نعرفه المسائل وسيأتيكم إن شاء الله لكن لا بس شو العالي عالي ها ما قلت رجالهم؟ ما قلت طبقاته؟ كل هكذا ما قلت طبقاته وكل ما قلت رجاله عالٍ. هاي نعم يعني ما قلت هو ما قلت طبقاته. لا. والنازل هو ما كثرت طبقاته. وهذا سيأتيكم إن شاء الله. ولهذا أنا كنت قلت في النظم الحديث في قواعد مصطلح الحديث. فلرب عالٍ قد تقصَر رتبةً. فلرب عال قد تقاصر رطبه ولكم تسامى نازل برجال هذا البيت جمعت فيه العالي والنازل فلرب عال قد تقاصر رطبه ولكم تسامى نازل برجال واضح ولكم تسامى ها ولكم تسامى ايش نازل برجال اما باعتبار صفه الناقل فيلاك ينقسم ها باعتبار صفه الناقل الى كل ينقسم الى ثلاثه اقسام الى صحيح والى حسن وضعف. والى ضعيف وهذا ايضا ما هو مسلم طيب عندما نقول صفه الناقلين ما المقصود بصفه الناقلين فهمتم ايش معنى صفه الناقلين حتى نكون على ها ها تنقل على بين ما المقصود بصفه الناقل ها صفه الناقل هو ما يشتمل عليه الاسناد صفه الناقل هو ما يشتمل على الاسناد, يشتمل علي الإسناد من اتصال او انقطاع فهذا يقال له واش صفات صفات الناقلين صفه الناقل وما هي صفه كل ناقل ما هي صفه كل ناقل أنت. صفات كل ناقل المرات بها العدالة أو عدم العدالة أو الضبط وهيئة التلقي والأداء إلى اخره هذه هي صفاته صفات كل ناقل صفات كل ناقل هل يقصدون بصفة ناقلين صفات ذاتية؟ لا صفات ذاتية لا يقصدون صفات ذاتية من ناحية لا لا مشي الأمانة فقط ليس المقصود بصفة الناقلين الصفة الذاتية لكل ناقل بل يقصدون بها الصفه العلمية من عدالتين عدالة وحيف وضال ها؟, ها يعني مسائل دين ودنيا يعني مثلا المسائل العلمية يحتاج لأن يجتهد ولكن ضالة الحفظ هذه مسائل أخرى هو وقصه ويجتهد فيها واضح في اشكال وينقسم ايضا باعتبار العمل الى ثلاثه اقسام ليش هو مخبول مخبول. العمل بنوعين الصحيح بنوعين والحسن بنوعين هذا باعتبار العمل لان الحسن يعمل به عن الصحيح والصحيح يعمل, يعمل به لان هذا باعتبار ماذا باعتبار العمل باعتبار العمل يعني ينقسم إلى ماذا؟ إلى إلى ولذلك قسموه إلى ثلاث اقسام الصحيح بنوعي الحسن بنوعي والضعيف المهم الصحيح الحسن والضعيف ضعيف بانواعه كلها ضعيف بأنواعه كلها وماذا قال العراقي في هذا التقسيم؟ وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن وأهل هذا الشأن أو الشأن لا بأس وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن هذا البيت هذا اللي جمع فيه هذا الأنواع الثلاثة لمن؟ الحافظ العراقي <تصفيق> <تصفيق> هناك بيت للسيوطي هذا السيوطي في ألفيته ما هو والاكثرون قسموا هذه السنن والاكثرون قسموا هذه السنن الى ضعيف وصحيح وحسن ونحن كنا حفظنا البيت الصغار والاكثرون قسموا كل السنن كنا حفظنا هكذا والاكثرون قسموا هذه السنن هذه السنن و حفظنا يعني يعني قبل قبل ما نطلب نطلب علنا كنا نحفظ المتن يعني قضينا يعني سنوات في حفظ المتن فكا فكان مما حفظنا والأكثرون قسموا كل السنة والأكثرون قسموا كل السنة بينما جاء والأكثرون قسموا هذه السنة من حيث ال ال منظومة هذه وهذه وقال بعضهم ينقسم الحديث باعتبار العمل إلى قسمين فقط صحيح وضعيف قالوا صحيح وضعيف إلا أن الحسن لغيره اختلفوا فيه منهم من قال الحسن لذاته داخل في الصحيح ومن نوع الصحيح الحسن لغيره هناك من أدخله في الصحيح وهناك من أدخله في الضعيف ولذلك يقول يخشى المسلمين يا إذا قلنا بأن الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف المربي إيش الحسن لغيره المرامي الحسن لغيره يعني أن اعتبروا مثلا الحسن لذاته اعتبروا نوعا من, من أنواع الصحيح والصحيح مراتب والصحيح مراتب كما هو معروف عند كثير من العلماء الصحيح مراتب واضح؟ وذلك وينقلب درجته لأن هذا التقسيم الثنائي اختيار كثير من آل العلم منهم شيخ الإسلام المتيمية ولذلك إذا ترون أن الشيخ الإسلام المتيمية يكرر إن شاء الله يقول على أنه ينقسم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف بقي الخلاف الحسن لغيره هل هو داخل في قسم الضعيف ولا هو داخل في قسمين الصحيح وضع هذا طيب الضعيف ذكر له العلماء اهل العلم الحديث ذكر له السببين قبل أن ندخل للمتواطح. افه組وا هذا جيد. الضعيف ذكر له سببين. واضح? السبب الاول ما هو عدم الاتصال? هذا هو السبب الاول. وعدم الاتصال الى كم ينقسم? الى قسمين. عدم الاتصال هو نفسه وينقسم ينقسم الى قسمين. السبب اللي للضعيف ما هو عدم الاتصال? عدم الاتصال الى kim ينقسم؟ الى قسمين. قسم الاول هو الجلي، الجري الجلي ماذا يندرج تحته؟ tir Nam crack أي نور الصالب connection المرسل بنعبر مر دع والمعضار و المعالى و المعاللاpp هذه أربعة هذه إين تدخل؟ أين تندرج بالإنقطاع الجري في إنقطاع الجلي. الجلي. القسم الثاني الإنقطاع الخفي. وهذا ماذا يندرج تحته؟ tir المدلس فإرسال خفية أحسنت. والمرصل الخفي يندرج تحته? قسمان وهذا القسمان سببهما ماذا? الطعن في الراوي. والطعن في الراوي باي سبب من اسباب الطعن ايا كان. ومعلوم لديكم ان اسباب الطعن في الراوي الى كم تلقصي? اسباب الطعن في الراوي الحيثوية. ها? الى ثلاثة اقصر. حصلوا هذه. لأن هذا كالتلخص وإن شاء الله تعرف ما قيل في المسألة جيدة الطعن في من حيث هو إلى كم ينقسم إلى ثلاثة اقسام أولا الجهاله بنوعية طبعا الجهاله هذا السبب الأول والجهالة لها قسمة جهاله الوصف وهذا القسم جهاله وسط ماذا ماذا يندرج تحته ماذا يشمل جهاله حال بالسطور والسطور هذا كله سياتيكم ان شاء الله والنوع الثاني جهاله عين جهاله عين اذا هذا السبب السبب الاول إيش هو الجهاله الجهاله بنوعين والنوع الاول يندرج تحته ماذا ها جهاله وسط والسطور وجهاله عين نوع اخر السبب الثاني هو ماذا سوء الحفظ السبب الثاني سوء حفظة ماذا حفظ الراوي الراوي يكون سيء الحفظ سوء الحفظ هذا السبب سوء الحفظ افهموه جيدا يندرج تحته عشرة انواع من الضعف سوء الحفظ يندرج تحته فلذلك اذا سمعت نوعا من انواع الحديث الضعيف مباشرة تكون لازمه معك على أنه هذا حكم على ضعف حديثه لأنه سيء الحفظ لأنه سيء الحفظ كم واحد يدخل تحته وقلنا عشرة اولا مضعف مضعف يكون خفيفا مضعف يعني له إجناله طريقة ليصبحوا إيش ضعف خفيف هذا مضعف يعني اسم مفعول ثانيا ضعيف لا تظنوا أن الضعيف والمضعف شيء واحد ثالثا ضعيف جدا هذه لاحظوا هذه مصطلحات يعني الذي ينظر إليها يظن انها واحده وليس, وليس كذلك مضعف ضعيف, ضعيف. ضعيف. ضع... مضعف هو يعني اخف ضعيف هذا يكون اكبر من مضاعف ضعيف جدا اكبر متروك الرابع متروك هذا الرابع لا؟ شاذ شاذ يدخل فيه ايضا مضطرب هذا سياتيكم ان شاء الله هذه الالواء كلها ستاتي ان شاء الله ولكن بحيث ذا ذكرنا هذه الالواء تعلمون ان السبب هو ايش سوء الحفظ شاذ مضطرب مضطرب هكذا بضم الميم وكسراء كما يقول والاضطراب موجب للضعف يقول العراقي والاضطراب موجب للضعف واضح طيب ومدرج مدرج وهذا سياتي ان شاء الله الادراج وما قيل فيه مقلوب مقلوب مدرج ومقلوب وسياتي ايضا الادراج يعني هل يكون في السند والمدن او في امام عن كذلك المقلوب كله هذا سياتي ثم بعد المقلوب ماذا ياتي المنكر بعد المقلوب يكون ايش المنكر ثم العاشر الموضوع. المصحف لا ركزوا لهذا قل ضروري من هذا المصحف أنت ظننت أن بعد المنكر يكون لا لا لا ركزوا جيد اذا هذا هو السبب الثاني السبب الثالث في سبب الطعن الراوي الطعن في العدالة الطعن في العدالة هنا يشمل إيش أحسنت يشمل المطروك وماذا والموضوع هذا هو يشمل المطروك ويشمل الموضوع هو إذا نورت من هذه الأسباب الحقيقة هو مجمل متون مصطلح حديث فهمت هو مجمل متور مصطلح حديث بعد هذا هذه الإطلاع الإجمالية نرجع إلى أول تقسيم تناوله علماء مصطلح حديث في هذا ما هو المتواتر. أول ما قسموا الحديث في المصطلح قسموه إلى كونه ها باعتبار وصوله إلينا وباعتبار وصوله لنا شو قلنا نا ركزوا معي جيدا في هذا لا بد من التنبيه هذا التقسيم قد شاع في علم المصطلح يعني طبعا على القول بأنه لم مشاحه في كما المصطلحية إن شاء الله لكن طالب لا بد أن يفهمه لا بد أن يفهمه لأن هذا التقسيم ما عنده دخل في, في ها هل, هل داخل في داخل في, في المصطلح ولا لا دخل له, له. مش لا, لا دخل قل لا دخل, لا دخل. أما لا دخل هو الدخل الذي يأتيك من المرتب الناس يخطئون يقول لا دخل له أنت لا دخل لك هذا خطأ أنت لا دخل لك في الموضوع هذا خطأ فاحش بل لا دخل وقرأوا في حزب قالوا ولا تخذوا له ينافق دخل فتزل دخل ولا أقل دخل ها دخل طيب ركزوا ما يجي هذا القسم وهذا التقسيم شائع في علم المصطلح وكانه من ابحاث علم الحديث وليس كذلك ليس من ابحاث الحديث انما هو من ابحاث ماذا علم اصول الفقه احسن لان كتب اصول الفقه كما قال العلماء بعد الرساله بان مؤسس اصول الفقه من هو الشافع هناك من قال بان مؤسس اصول الفقه هو باقر الصدر هناك من قال جعفر الصادق هناك من قال الصحابه والاحناف انتصروا وقالوا هم الاحناف لكن الصح هو الشافع ربما هؤلاء تكلموا حتى الصحابه تكلموا على بعض القواعد هكذا وقعت في كلامهم ولكن الذي وضع كتابا مستقلا اسس فيه القواعد هو الامام الشافعي الرساله واضحه طيب بعد الشافعي اعتمدت كتب أصول فق كثيرا على ماذا؟ على علم الكلام والمنطق اليوناني في تقرير مسائلهم بعد الحياة وتقنير ولهذا أنا أحيانا أقول هذا التقسيم حضر إلينا من المعتزلة وقلدهم فيه الأشاعر والماتريدية وانتصر لهذا التقسيم الخطيب في الكفاية في معرفة أصول الرواية انتصر له انتصارا كبيرا المقال باب الكلام في الأخبار وتقسيمها انتصر له انتصارا كبيرا جدا فإذا رجعتم تتعجبون ولكن أركزوا معي جيدا أيضا في نفس الوقت إذا قرأتم كتاب الكفاية إذا قرأتم كتاب الكفاية أردتم تشتروا كتاب الكفاية اشتروا بحقيقة شيخ عادة ياسر الفحم تحقيق أفضل من رايتنا اربع تحقيقات لكن اعجبني هذا التحقيق وإن لم يعني بعد ما ذكر وإن لم ينسب ما ذكره إلى ماذا؟ إلى أهل الحديث لأنك عندما تقرأ وترى أنه ينتصر كأنها بضاعتنا ثم تجد أنه لا ينسب ذلك لأهل الحديث بل كل ما نقله ونقله من علماء الصنفق ولكنه شاع وأصبح كأنه من صميم علم المصطلح كأنه من علم مسترح وعليه افهموا جيدا فالمتواطر ليس من مباحث علم الحديث بل هو من مباحث علم أصول الفقه ولهذا الصيوط ماذا قال في التدريب تدريب الراوي قال المتواطر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون هذا النص صريح والمتواتر يقول المتواتر المعروف في الفقه ووصوله إن شاء الله بعد الفراء من الدرس أنا أذكر أنني كنت قرأته في الجزء الثاني 167 الصفحة 167 أنتم هناك هنا نسخ من خلف ظهري نسخ من من تدريب الراوي ابحثوا هذه الكلام هكذا يقول المتواتر المعروف في الفقه ووصوله ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتي عيدوا الكلام لان حتى تبحثوا المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في في رواياتهم لا يكاد يوجد في رواياتي دعوني أعترف لكم بشيء أزعم أنني لا أظن أن هناك أحدا في عصرنا جمع أقوال ركزوا معي جيدا جمع أقوال من بحث هذا التقسيم بعد الشافعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الحديث مثل الشيخ حاتم العوني الشيخ حاتم العوني له كتاب سماه المنهج المقترح لفهم المصطلح وإن كان في الحق كان ينبغي أن يسميه المنهج يعني تعبير القرآن ولكن اسمه المنهج المقترح لفهم المصطلح دراسة تاريخية تأصيلية لمصطلح الحديث كتاب يعني في الحقيقة في المبحث الثاني المبحث الثاني مثال تأثر علوم السنة بأصول خلال نافذته من خلال نافذتهما الأولى ثم صار يذكر كلاما هو بحث قيم لكن أقول هذا لمن أراد أن يرجع إلى كتاب المنهج أو المنهج المقترح لفميصال ففيه أبحاث مفيدة وفيه ايضا تعليقات دقيقة ومركزة جدا عندما أقول هذا لا أقصد أنه أنشأ قواعد لم يسبق إليها ولأنه أتى بهذا من بنات فكره ولا أزعم أنه أتى بما لم يات به الأوائل ولكنه جمع ما قيل في هذا الموضوع فاحسن الجمع وسبكه سبكاً دقيقا، دل على دقة فهم وصبر واستقرار لكتب المصطلح. لمن أراد أن يرجع الكتاب والكتاب موجود بصف النظر عن المنهج الذي انتهجه الشيخات العونية وعن خرجاته التي يخرج بها علينا في بعض الأحيان نحن وإن أحسننا فيه الظن نقول هو يريد أن يرد على من يتملص ويتخلص من كل شيء يقال عنه منهج سبفي قديم وإن كان بعضهم يرى أن حاتم العوني هو نفسه يتملص من ذلك على كل إذا أحسننا فيه الظن فنقول منهج التملص أصبح موضة عصرية للأسف هناك مشايخ في الحجاز كانوا منارات أصبحوا الآن يتبرؤون حتى من كتب شيخ سمتي بل بعضهم كان يعني كأنهم كانوا قدوة أصبحوا يتمرسون لهذا الزله التي وقعت جعل فتنة الناس كعذاب. بالله يعني كثير من الناس غيروا ومن وقع في أول الطريق من غير مبادئه وقع في الطريق لذلك منهج التملص أصبح كما أسميه مضى سلك كثير ممن كان لهم سبق في الدعوة ولكن لا اسميهم الآن لماذا؟ من باب المعين المبتدئ من باب المعين المبتدئ أو تحقير لشأنهم وإماتة لذكرهم وما احراهم بقول ابن مالك ما يعلمه جائزني لأن في بعض الاحيان تذكر الشخص وإذا به يذهب اليه اناس لي ليجدون ما يوافق هواهم ومع ذلك الشيخات العونين في هذا الكتاب في الحقيقة أبدع وأحسن الجمع إذا اردنا أن ننصف الرجل أبدع يعني كتب في هذا الموضوع دراسة تأصيلية استقرائية عجيبة وغريبة يعني يشكر عليها ومع ذلك لا نوافقه على تشدده في هذه المسألة أي مسألة لانه ابعد في النجع كثيرا جعل انا اعطيكم قاعده افهموها جيدا اذا فهمتم هذه القاعده انتم بانفسكم تحكمون على ان ما قاله الشيخ حاتم هو رجل محدث يعني بلا منازل يعني ما قاله الشيخ حاتم لا يسلم له هو ما قاله من حيث التاصيل جيد ومن حيث الواقع صحيح لكن من حيث لا مشاححه في الاصطلاح انه جاهد في غير عالم مثال ذلك انا قاعده ليس كل مصطلح نشا من المتكلمين وانحضر الينا يرد مطلقا افهموا هذا وكنت قد بينت هذا في ماذا ها في العقيده في فهم العقيده ليس كل مصطلح نشأ من المتكلمين وانحضر إلينا يرد مطلقة من غير أن ننظر في لوازمه لا بد من هذا من غير أن ننظر في لوازمه هذا الذي فعله الشيخ حاتم دونانيا. يعني مصطلح انحضر إلينا من المعتزله خلاص هذا مصطلح يوناني باطل خلاص. نضرب على ما فيه من الخير لا ننظر كل مصطلح ننظر إلى لوازمه ما لا يتعلق به الشر ننظر إلى لوازمه فإذا نظرنا إلى لوازمه فلا يمكن أن أن نشعل الحرب بهذه الطريقة التي فعلها الشيخات العوني ومع ذلك رجل مشكور في ما كتبه ولكن الشان في هذه المسألة ما قاله الدكتور عبد الكريم الخضير رد عليه في كتاب تحقيق الرغبة تحقيق رغبة قال هي مجرد استراح والخلاف فيه لفظ مجرد استراح والخلاف فيه لفظ إذ لان زع بين أحد أن الأخبار متفاوتة ولا لا قوة الوضاعة الأخبار متفاوتة قوة الوضاعة ولا لا قوة الوضاعة وكثرة في رواتها وقلة متفاوت أيضا كثرة في رواتها وقلة وفيما نفيده من القطع أو الظن أيضا ها؟ يعني هذا نقطع فيه وأكثر ما يخاف من استعمال بعض المصطلحات الالتزام بلوازمها الباطلة هذا هو هذا الذي قلت لكم الالتزام بلوازمها الباطله أنتم تعلمون أن نعطيك مثال حتى نرجع إلى أي... أي لازم يعني اراده المعتزله المعتزلة عندما قسموا الحديث إلى متواتر واحد ليضربوا ما, يو ما يخالف عقيدته فيقولون لك إذا, كانت إذا كان الحديث متواترا قطعيا نثبت به العقيده واما إذا كان أحدا لا تثبت به العقيده فردوا كثير من أشرات الساعة وكثير من الأحاديث في الأسماء والصفات وردوا أيضا مسألة النظر إلى وجه الله يوم القيامة وردوا أشياء كثيرة بهذا التقسيم بالنظر إلى التقسيم كيف هو؟ لا باس لكن ما هو الممنوع فيه؟ اللوازم احسنت أعطيكم مثال شيخ المتيني إذا قراتم تجدون أنه من يقسم الشريعة إلى اصول وفروع يقول هذا التقسيم بدري هذا التقسيم لم يقل به إلي المعتزل والخوارج لم يقل به إلي والخوارج لكن أنا تتبعته لعل في تسع مواضع اجده يعني في اربع مواضع ينفي او في خمس مواضع ينفي وفي اربع مواضع يثبت او العكس شكو مني لان في اربع مواضع ينفي خمس مواضع يثبت يثبت تقسيم تقسيمش تقسيم شريعه او صور او فروه ما هو الجواب اذا ما هو الجواب احسنت ما هي اللوازم هنا اللوازم يقول شيخ سمتينيا الذي قسم هذا التقسيم وجعل عليها لوازم باطله نقول هذا التقسيم بدا ما هي اللوازم كون من وقع في الكفر في الفروع يعظر ومن وقع في الكفر في الاصول لا يعظر قال هذا هذه لوازم باطله يعظر في الاصول كما يعظر في الفروع فهمتنا كذلك نفس الشيء في هذا التقسيم الحديث لان هذا في الحقيقه انا قزمت الموضوع لانه وإلا ف التقسيم هذا وحده يحتاج لقاءات هذا التقسيم حديث المتواتر الاحد ولا سيما في هذا العصر انهم يردون احد الاسماء والصفات بدعوى انها احاد لان الاحاد قالوا لا يفيد الظن لا يفيد الا الظن قالوا الـ الـ كل الاحاديث الاحاديه لا تفيد الا الظن والعقائد لا لا تثبت بالاحاد تبعا لذلك ما دام حديث يفيد الظن اذا لا نأخذ به العاقله بينما الشيخ أحمد شاكر في الباعث باع الحديث انا الباعث من هذا ما؟ لا لا لمن ابن كثير ابن كثير عنده اختصار الباعث الحديث يعني حتى ندقق في النسبة اختصار لمن؟ ابن كثير والباعث الحديث لمن لاحمد شاكر لما اعتمد هذا التقسيم قال وداعا كتفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فانهم يريدون بهما معنى غير ما تريد غير ما تريد انت أيها سوء غير ما تريد اذن اذا قلنا بالتقسيم المذكور ولم نلتزم باللازم الباطل هل هناك مانع ولا لا مانع ليس هناك مانع فمن استخدم كل فمن استخدم هذه المصطلحات ولاسيما لم ينتزم باللازم كل له لما وأنتم تعلمون أنه اعتمد الكبار الذين لا يشكوا في, لا يشكوا في خدمتهم للسنة اعتمد الحفار واعتمد أسابن تيمية واعتمد ابن القيل واعتمد ابن رجل واعتمد أئمة كبار. اعتمدوا هذا التقسيم، ولكن لا لم يلتزموا باللوازم الباطل. من هذا السنة الشيخ سمتيميا عندكم لما ذكر حديث الرؤيا المخرج في الصحيحين قال وهذا الحديث متفق عليه من طرق من طرق كثيرة. الطرق يعني عندما يطلق الشيخ سمتيميا هذه فائدة البولاء. عندما يكون في المنهج يقول هذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة يقصد الطرق الجهات من جهات كثيرة من جهات كثيرة وهو مصطف بالمتواتر متواتر عند أهل العلم بالحديث وهو مصطف بالمتواتر عند أهل العلم بالحديث هكذا يقول وهو مستفيد بل يقول في المنهج أيضا كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ واحد واحد واحد يجوز عليه الخطأ لكن الجماعة لا ربما واحد يتعمد بالكذب لكن المجموع لا يجوز عليه ذلك في العادة طبعا لماذا نقول في العادة لانه أولئك إن شاء الله يعني المتكلمة والفلسفة أجمعوا على بقدم العالم وبأن النبوة مكتسبة وبأنها لا تبعث الأجساد كفروا بهذا ولعله تقر كفر فلسفي بالثلاثة معالم لا تبعث الأرواح مقلة يعني لا يمتبط إليهم في هذا بل يقول شيخ الإسلام ينتيemen فيه من هذا أيضا من هذه السنة هذا الكتاب ينبغيين يعني من هذه السنة يقول بل الشرع إذا نقل أهل التواطر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم الشرع إذا نقل أهل التواطر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم بأن عصمة أهل التواطر في ماذا حصل؟ حصل في نقرهم في نقرهم يعني عند بني آدم كلهم لأن في اجتماعهم تكون عصمة أما واحد واحد لا ويقول أيضا في نفس الكتاب والتواطر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وان لم تعلم عدالته انما يتون الآن يقولون بأن سمعنا الكفار ويقولون فلان فعل كذا وكذا وهم كفار وبعضهم مسلمون وبعدهم هل يشترط لا يشترط لا تشترط العدن بل قالوا لا يشترط حتى الاسلام الان عندما يقولون بان واحد قتل روسيا روسي قتل عفوا تركي قتل روسيا هذا حتى ولو كان الذي ينقل الخبر ليس مسلما يهودي نصراني كان اصحالا متواتر يعني حصل بيمش حصل بمكتفات. حصل بهم لا لا يحتاج لماذا الى عدالته ولذلك قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي تعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما سيتنا ان شاء الله في مساله التواتر وسياتنا ايضا في تعريف التواتر وانقسامه الى لفظي ومعنوي وتعريف التواتر من حيث اللغه وتعريف التواتر من حيث الاصطلاح وبعد ما قل في الموضوع وما هو تعالى اعلم واحكم ولعل بهذه الطريقه نكون ان شاء الله الذمه طريقه من حيث هذا التقسيم ولكن في نفس الوقت يعني ما دام ليست ليست هناك لوازم يلتزم او واحد لا بس ليست هناك لوازم يلتزموا الله تعالى اعلم واحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خل من فرق بين المنهج والمناجين؟ بارك الله فيك. لا هو من حيث من حيث المعنى واحد، لكن قالوا يعني الأفضل لو استعمل منهج هو استراح طرائم. أما من حيث منهج. ها؟ شرعة الروم. شرعة الروم أما من حيث المعنى واحد هذا هو. الشيخ شاء يعني كتاب شيخاتي بالعون يعني تلوتة مثل واتي ارجع. هو لا هذا الكتاب يعني ما عنده علاقة بمسألة الإرجاء وما عنده علاقة بمسائل التي يقول لكن هذا الكتاب يعني كان فيها بحث دقيق في مسألة بعض المصطلحات وحاول أن يكون على المنهج القديم في التصحيح لأنما أنتم تعلمون التصحيح يدور بين منهجين منهج قديم ومنهج جديد فهو حاول في هذا وثم ذكر أن كثير من المناهج يعني فيها أشياء لم تكن معروفة عند القدمة وصرد أشياء وأمثلاء وأيضا حتى في قضية الأول من ألف في وضع كتاب في علم الحديث يقول ليس الرماه الموزي, الموزي ولكن يقول هناك من كان ألف قبله ولكن الصحيح يقال من حيث التأصيل كما قلنا وإلا ف جمع الاحاديث وقع في أو التحديث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى كتابه الحديث وقع في زمن النبي اكتبوا لابن شهاب وعبد الله بن كان يكتب الى غير ذلك ولكن نحن نريد يعني شيء اخر وهو التاصيل التاصيل في كتاب اول من فعله هو رما الله تعالى عليكم. نعم خلاص السلام عليكم